بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل لام إليك فلا صاد كتاب ميم يكون في صدرك حرج منه لتنذر به, به وذكرين المؤمنين اتبعوا ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم ولا تتبعوا, ولا تتبعوا من ذنوبكم أ و ل ي ا ء ق ل ي ل ا م ا ت ذ ك ر و و ن ك م ن الرحيم ه ا فجاءها ب قائلون فما كان دعوهم إ ذ جاء أ م و س ن َ ه ا ل ن ا َ ل س ي للعلوم ََْ ا ك ُ ن َ ل ا غَائِبِينَ و ا ل ْْ يَوْمَئِذٍ و َ ز ن ُ ا ل ْ ح َ ق ي ّ فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم فأولئك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 فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن ل ا تسجد اذ امرتك قال أ ن ا خير منه خلقتني من نير وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أ ن تتكبر فيها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 موسوعه ا ل ش ج ر ة إلا أ ن ت ك و ن ا م ل ك ي ن أو ت ك و ن م ن الاسلاميه خ ل د ي ن و ق م م ه ا إني ك م ل فلما د ه بغرور فلما ذاق ا ل ش ج ر ة بدت لهما سواتهما وطفقا وطفقا يقصفان عليهما من ورق ا ل ج ن ة وناديهما ربهما الم انهاكما عن تلكما الشجره واقل لكما واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قَالَ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 اسم ذلك ذلك الله الرحمن الرحيم و ي الجزء الثاني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 ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إ ن ه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إ ن ا جعلنا الشياطين أو إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة قالوا وجدنا عليها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 عليهم الضلال إنهم ا ت خ ذ ويحسبون ل ا أولياء ي ن من دون الله ويحسبون ويحسبون انهم مهتدون يا بني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 قل انما حرم ّ ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق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 م ق ص و ن ع ل ي ك م آ ي ا ت ي ف م ن ا ب ل س ي ل ح ف ل ا خ و ف ع ل ي ه م و ل ا ه م ي ح ز ن و ن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 أ و ل ئ ك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إ ذ ا جاءتهم رسلنا ي ت و ف و ن ه م قالوا قالوا اين ما كنتم تدعون ن م و قال ادخلوا ن و ا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النسب كلما دخلت أ م ه لعنت أ خ ت ه ا حتى إ ذ ا اداركوا فيها جميعا قالت اخرهم ل أ و ل ي ه م قالت اخرهم لاوليهم ربنا هؤلاء أ ض ل و ا موسوعه النابلسي ك ل ل ك ل ا ت ع ل م و ن و ق ا ل ت أوليهم لأخرهم م ف ا كان ل ك م ع ل ي ن ا م ن فضل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 تجري من تحتهم من الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودور موسوعه أن ت ل النابلسي ج ة ر ت م ه م ا للعلوم م ن و ا د أ ص ل ا ب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب ا م ي ه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 م ل س و ع ل ه النابلسي ظ ا ل م ي ل ذ ي يصدون ن ب للعلوم ا ل ه ويبغونها ه ب ا ل آ خ ر ة ك ا ف ر و ل ا م ي ن ه م ا حجام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 واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النير قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم قالوا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 أ د خ ل و ا ا ل ج ن ة لا خوف عليكم ولا أ ن ت م تحزنون و ن ا د ي أ ص ح ا ب النور اصحاب ا ل ج ن ة أ ن أ ف ي ض و ا علينا من الماء أ و مما رزقكم الله قالوا إ ن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وورتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا فاليوم, فاليوم ننسهم ي كما نسوا لقاء ك اسماء ب الله م الحسنى و م و ينظرون و ن هل إلا ي ت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 قال الملا من ق و م إ ن ا لنريك في ظ ل ا ل مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين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 قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أواجبتم ربي رسالات لكم ناصح جاء ذكر م ن ربكم ع ل ى ر ج ل م ن ك لينذركم م و ا ذ إذ ج ع ل ك م ي ل ب ع د ق و م نوح و ز ا د ك م في ا ل خ ل ق ب س ط ة ت ل ا م ي ه موسوعه ا النابلسي د ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ي الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء إن سميتموها انتم واباؤكم سم فأنجينا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س و ا م ؤ م ن ي ن وإلى ثمود أ خ ا ه م صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه ويره قد جاءتكم ب ي ن ة م ن ربكم هذه ناقه الله لكم آ ل ه فذروها ت أ ك ل في أ ر ض الله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 تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا اناء الله ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين قال الملأ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 فعقروا الناقه واتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في ديرهم جاثمين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 ا ا ل ل ع موسوعه ي ن أَإِنَّكُمْ ل ت النابلسي س ء أَنتُمْ قَوْمٌ للعلوم ن و ا ل ا ن س ل ا ب ق و م إ ي ا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا أ ا ن ظ ر كيف كان عاقبه المجرمين والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينكم من ربكم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 وسع ر ب ن ا ك ل شيء علما ع ل ى ا ل ل ه ت و ك ل ن ا ر ب ن ا ا ف ت ح ب ي ن ن ا وبين ق و م ن ا بالحق و أ ن ت خير ا ل ف ا ت ح ي ن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 بدلنا م ك ا ا ن ل س و ع ه النابلسي آباءنا للعلوم ه ل ا يشعرون و ل و أن أ ه ل ا ل ق ر ي ه واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن, ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى ان ياتيهم ش ر س ن الهدى شركه د ع و أ م ن أ ه ل غير ربحيه م ب س ن ا ضحا و ه م ي ل ع ب و ن أ ج أ م ن و ا مكر الله فلا يامن مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون أ و ل م يهد ا ل ذ ي ن يرثون ا ل أ ر ض من بعد أ ه ل ه ا أ ن لو نشاء أ ص د ن ا ه م بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرين ق ص عليك من أ ن ب ا ئ ه ا ولقد جاءت أ م و س ل ه م بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين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 قالوا ائن لنا لاجرا إ ن كنا نحن الغالبين قال نعم و إ ن ك م لمن المقربين قالوا يا موسى ا ل م ا أ ل ق و الله ا ب و ه م ج ا و ب س ح ر عظيم و و أ ح ي ن ا إلى م و س ى ألقي عصاك ف إ ذ ا ي تلقف ما ي أ ف ك و ن فوقع الحق ودخل ما كانوا يعملون ف غ ل ب و ا هنالك وانقلبوا صغرين و أ ل ق ي ا ل س ح ر ة ساجدين قالوا آ م ا ن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 ل ا لما جاءتنا ربنا أ ف ر ق علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال ا ل م ل أ من قوم فرعون أ ت ذ ر موسي وقومه ليفسدوا في ا ل أ ر ض ويذرك و آ ل ه ت ك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 ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات, فاستكبروا ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولن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 م ا ل ه م آله ق الله إنكم قوم ت ج ه و ن إن ابغيكم الهكم ل ت ن م ل و ن ق الى أ غ ي الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين واذ انجيناكم من آ ل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذ ل ك بلاء من ربكم عظيم و و ع د ن ا موسي ثلاثين ليله واتممناها بعشر انثى منيقات ربه أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة وقال م و س ى ل أ خ ي ه هارون اخلفني في قومي و أ ص ل ح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء م و س ى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أ ر ن ي أ ن ظ ر إ ل ي ك قال لان شركه ا ل الجبل فإن ا س ت ق ر م ك ا ن ه ف س و ف ت ر ي فلما ت ج ل ي ر ب ه ل ل ج ب ل ج ع ل ه د ك ا ت م ض م و س ي ص ق ا ف ل م ا ع ي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 قال بئس ما خلفتموني من بعدي أ ع ج ل ت م أ م ر ربكم و أ ل ق ى الواح و أ خ ذ ب ر أ س أ خ ي ه يجره إ ل ى ع ي ه قال ابن أ م ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا ت ش م ث بي ا ل أ ع د ا ء ولا تجعلني مع القوم الظالمين م رحمتك أرحم ي لي ولأخي وأدخلنا في ن وأدخلنا وأنت قال اغفر ا ا ل رب ر ح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 تضل ب ه اسماء من تشاء ت و ه د ن ت ش أنت ن و ل ي الله فاغفر ن وارحمنا, وارحمنا وأنت ا ي الحسنى م و س و ع ي ا ل آ خ ر ة إ ن ا إ ل س ي للعلوم ذ ا ب أصيب ي الاسلاميه اسماء الله ا ل ح ي ن يتقون ي وي... و و ن ؤ م ى الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه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 معه أولئك هم المفلحون أولئك قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا إ ل ه الا هو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 وسلوهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت إ ذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 أ ن ج ي اسماء الذين ينهون و ا ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا بعذاب ب ئ ي س بما ك ن و يفسقون ا فلما عتوا عن ش ر ن ه عنه ق ل الهدى م كونوا شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ع ذ ا ب ربك عليهم إلى يوم القيامة من سوء العذاب إن ل ع ي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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ي أ خ ذ و ن عرض هذا ا ل أ د ن ويقولون سيغفر لنا و إ ن ي أ ت ه م عرض مثله ي أ خ ذ و ه أ ل م يؤخذ عليهم موسوعه النابلسي و للعلوم الله الاسلاميه ا س و ا ء الله الحسنى ق والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن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 و بسم الله فيه ع ك ربك م من بني آدم من تتقون وإذ بني أخذ ظ و ر ه الرحمن قالوا بلى ش ه د الرحيم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 و ع م ل ي لهم إ ن كيدي متين أ و ل م يتفكروا ما بصاحبهم من جنه إ ن هو إ ل ا نذير مبين أولم يؤمنوا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 ن ف س و ا ح د ع ه النابلسي ك ن إ ل ه ا ف ل م ا ت غ ش ه ا ح م ل ت ا م ي ه فلما ق ا لنكونن الدعوى الله آتيتنا ن صالحا ل من الشاكرين فلما اتيهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتيهما فتعالى الله عما يشركون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 موسوعه النابلسي تدعون للعلوم ه ب ا الاسلاميه ك م أرجل م ش و ن ب ا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 موسوعه النابلسي ي ل ت و للعلوم ا ن تدعون الاسلاميه س و ت ل ا ه م ينظرون إ ل ي ك وهم لا يبصرون ن عن الجاهلين وإما ينزغ أنك من الشيطان اذي العفو بالعرف وإما فاستعذ بالله وأعرض وأمر إ نزغ م ه س م ي ع عليم إن ا ل ذ ي ن ا ت ق و ا إذا م س ه م ط ي ف من ا ل ش ي ط ا ن ت ذ ك ر و ا فإذا ه م مبصرون و و إ خ ا ن يمدونهم ه م في ل ا س ل ا م ي ن واذا لم تاتهم ب آ ي ه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحي الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون